121. بسم الله الرحمن الرحيم 122. طاسين 123. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين 119. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 110. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون 111. أولئك الذين لهم سور. 119. وهم في الآخرة هم الأخسرون 110. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم 111. إذ قال موسى لأهله إني آنست, إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم 117. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون 118. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه العزيز الحكيم والقي عصاك فلما راها تهتز كانها جنن ولا مجبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف انني لا يخاف لدي المرسلون 111. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم 112. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ب تِ الصئياتٍ إلَ فِجعونَ وَقَوْمِهِ إَِّهُم كَوا قَوْمًَا فَاسِقين فَلَم مَا جَاءتهُم آيَةُ نَامُ بَصِرَةً قَاوا هذاَ صِحْرُم مُبين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 117. وورث سليمان داود 118. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين 119. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ فَابْتَغُوا مَدْخَلًا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 119. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين 110. فمكث غير بعيد فقال أحقت بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين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 114. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 115. ألا يسجدوا يُخْرِجُ الذي يخرج الخبأ في السماوات مَا ويعلم ما تخفون وما تعلنون 116. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم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 قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد 118. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين 119. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون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 قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها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 فَلَمَّا رَآهُ مُسَْقِض وَالنَّادَهُ قَالَ هذا مِنْثَبْنِ رَبّين يَدُلُ وَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَثْفُض وَمَ شَكَرَفَ إَّماَا يَشْكُرُ لِنَبْسِه وَمَنْ كَثَرَفَ إِن رَبّ غَانِي كَرم قَالَ لَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا لَنَظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو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 119. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون 110. وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقسموا بالله لنبيته واهله ثم لنقولن لوليهمه ما شهدنا ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 114. بل أنتم قوم تجهلون 115. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 116. فأنجيناه وأهله 111. وإلا امرأته مِنَ من الغابرين 112. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 113. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين آ اللهَّهُ خَيرٌ أَمَّا أم يشِْكُ أَمَّن خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَضَّ وَأَن زَ لَلَكُمْ مِنَ السَّمائِمَا أَْ تَأَنبَتْنَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ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 111. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 112. ويجعلكم خلفاء الأرض 113. أإله مَا الله قليلا ما تذكرون 114. أمن يهديكم في ظلمات البر وَمَن يُرْسِلِ الزَّبْيَا حَشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ ۗ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ 114. ومن مِنَ من السماء والأرض 115. أإله مع الله 116. إِن هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 117. قل لا يعلم من في السماوات وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَا لَيُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ كِعْلُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيِّدَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا 116. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا, إن هذا إلا أساطير الأولين 117. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين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 وَإِنَّ رَبًّاْكَ لَذُ فَضْلِ عَلَ النَّاسِ وَلَكِ أَتَّرَهُم لاَا يَشْفُرُون وَإَِّ رَبًاكَ لاَا يَعَمُ م تُكُِّ صُدُورُهُم وَمَا يُعَِّنُون وَمَا مِنْ غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا علما.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 114. وأترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 115. صنع الله الذي أَتْقَنَ كل شيء إنه خبير بما تفعلون 116. من جاء بالحسنة فله خير اِنها وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ